حبك انت حبك انت يا علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي انا علي انا مره مش كده انا عاشق انا انا عاشق انا عاشق والقلب يوضع عشق حبك انت حبك انت يا علي وبسمك يدي انا عاشق جرني حب للهيام سهد بليلي انا عبت المنام انا عاشق جرني حب الهيام سهد بليلي انا عبت المنام رفرف القلب على وادي السلام رفرف القلب على وادي السلام قلبي من نور قلبي من مر البعد ظل محترق قلبي من نور قلبي من مر, مر البعد ظل محترق انا عاشق والقلب يمض عشقي حبك انت حبك انت يا علي بسمتك يتهاب انا عاشق انا عاشق والقلب يمض عشق ربك انت حبك انت يا علي بسمتك يتهاب انا عاشق همي ابد ما يطيب قلبي هاي مد وقرب الحبيب يهم ابدا ما يطي قلبي هاي مد وقرب الحبيب اعني بالهم علي, علي وهو الطبيب من ادكرك من ادترك يا علي قلبي يريك من ادكرك من ادترك يا علي قلبي يريك يريك انا عاشق القمر يوم 20 حبك انت حبك انت يا علي وبسمتك يدي انا عاشق انا عاشق القمر يوم 20 انا عاشق والهوى في يسري لا عاشق قسم ولا حب عن ترى انا عاشق والهوى في يسره لا عاشق قسم ولا حب عن ترى قلبي هاي مغرم بحب حيدره قلبي هاي حي بين حبي بين حب المرجاده وحبهم فارق بين حب ال... المرتضى وحبم انا يا عشي علي انا عشي عشي حبك انت حبك انت يا علي انا, عشي أنا عشي عاشق بها والحب بجلي عن حبيبي يا خلق لو تساليني انا عاشق بها والحب بجلي عن حبيبي يا خلق لو تساليني حبه مغرم والاسم اسماعيل حبه اسم احلى كلمه احلى كلمه على لسانك النطق احلى كلمه احلى كلمه على لسانك النطق انا عاشق القمر يوم عشري حبك انت حبك انت يا علي بسمتك دي انا عاشق شو هو عاش يا موضوع حبك حبك يا, يا يده علي انا عاشق ما بقى عندي صبور منهايام الحب انا شفت شكثر انا عاشق ما بقى عندي صبر منهايام الحب انا شفت شكثر وارتمي يم تعالى داخل قبور وارتمي يم تعالى داخل قبور يمتهن زو يمتعه نزورك علي خير الخلق يمتعه نزور يمتعه نزورك علي خير الخلق يا أنا علي عاشق. انا عاشق القرب يا علي وبكنت يا علي وبسمك جيت انا عاشق, أنا عاشق. ndee Heddah...